لا يؤاخذكم ربكم باللغو في ما تقصدون يؤاخذكم بما كسبتم ودعوه والله غفور حليم للذين يؤمنون من نسائهم تواب قصوا اربع الشور فإن فاءوا فإن الله يغفور الرحيم وإن عزم الضوء قَالَ قَفْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ نَّدِيمٌ وَالْمُطَنَّقَاتُ يَتَرَبَّ விஜி சதா சூ வட கி மி وَأُلَا تُغْنِ أَحَقُّ بِرَدِّ نَفْسِكَ إِنْ, إن أَرَدُوا إِصْرَاقًا وَلَهُمْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِمْ في الماروف وللرجال علي جين فغي الله عزيز حكيم اطْلَقُوا مَنْ وَرَاءَكُمْ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَعْدَاً إِلَى لَنكُم أَم فإن شفتم ألا يقيما حدوده الله فإن شفتم ألا يقيما حدوده الله فلا جناح عليه ما في ما افتدت به تلك عدود الله فلا تعتدوها ومن تعتدوها يتعد حدود الله فأولئك هم الوالمون فإن طلعوا لقها فلا تعل له من بعد حتى تنكح زوجاً مره فإن قلقها فلا يجل at the wall.